《انادي》

「あはぎゅー باسمك ك ل س ا و

وانت بعيد ما تشعر وانا في ب ع ض ا ل د م ر حبيبي لا تخليني حبيبي لا لعلى

「تعب قلبي و ت, <ص في ق> <ت <ص في ق>